وقوموا اسرضوا لاتسرفوا الله الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من التي أفرج لعباده طيبات من الرزق. أوه. أوه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما ما ضار منا وما بطن والإثم والبغي بضير الحسد وأنت الشرك بالله. و <تصفيق> يا بني آدم إن ما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي بمن اتقى فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَقَ فَلَا خَوْطٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَلَى بروا عنها. والذي وی من الكتاب. <سؤال> قول لنبعكم وقالت أولا in المجرمين، وكذلك نجزي المجرمين. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تَكْبُرُونَ عَلَا تَفْتَقُلُهُمْ تَقُولُ لَهُمْ لَا تَفْتَقُلُهُمْ أَبْرَاءُ ما إوالا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياط. وَكَذَٰلِكَ كان ذل مجرمين وكذلك كان ذل مجرمين وكذلك كان ذل والذين I والذين عليه قاعدي كان آن <تصفيق> ها با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 وقالوا الحمد لله الذي غدا جات الله على لا الله الله الله الله وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وبين وَبَيْنَهُمَّا حِجَابٍ وَالَى الْأَهْرَابِ Eu bem